And I'm مَتَى يَرْغَبُكَ Yazakillah, ya Zakaria, inna no washi'unka mina minismu yaqiya. Alla janna mu'minun, ذو قبل ولن تكون شيئا قالهم بجال لي ايات قال اياتك ان لا تكلم من لا صلى صلايا السريا فهد على قومي من المحربت فارح الى إذن تبدت من أهلها مكانا شاقيا فاتخذت من دونهم حجابا فوصلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ Sesli başa olamak muviyya. Kaldırdan ki kalan bu kıl veleye haylou. Ve ne jâlamû ayetinin فحملت من أرض به ما فأشارت إلي الله كيف يكلم من كان في المهد الصمية قال إني عبد الله آتاني الكتاب ولد وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت Sani bin salat ve zekat madem tuhia, vb. bi varıdım vb. ama <gülüyor> I'm أن أمور Allah'ın abiyi, abetini Ya abeti, الشيطان كان له رحمة عصية يا أبت إني أخاف أي أن مسكع دب من الرحمن فتكون للشيطان رديا قال أرغب أن ولما احتزلهم وما يحمدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويحبون وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا sen asiyetin adinya, tapa minna ve